بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خَلَقَكُمْ من نفس واحده وَخَلَقَ مِنْهَا زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء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 ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف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 اِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِي بُطُوْنِهِمْ نَارًا اِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِي بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا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 تَرِكُم بعد بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي نَبَهَا أَوْدَيْن وَلَهُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ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 حتىت إذاَا حَضرْرَ أحددَهُم الْمَوْتُ قَالَ إي تُبتُ الْ الآن وَلََّذينَ يموتونَ وَهُم كُفَّ وَلَاائِكَ عَتَدِنَا لَهُم عدَابًا ألمام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 وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِطَاقًا فَلَا تَأْخُذُوهُ مِنْ شَيْءٍ ۖ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ۚ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بعض إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۖ وَلَا تَنكِحُوا مَا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 بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارًا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوان وظلما فسوف نصليه نار فسنصليه نارا وكان ذلك على الله يسرا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 بِمَا فَفضلَّلَ الللههُ بَعْضَهُم علىلَى بَعْظِم وَبِمَا أَ فَقُومِ أَموَالِهِم فَالصَّالِحَاتُ قَانتَةٌ حَافِظَاتُ للِْغَيبِ بِمَا حَفِظَ اللهَّ وَلا ت تَخَافُونَ نُشوزَهَُّ فَعِظُهُ وَحْجرُهُ فيِي المَغاجِع فَعِضُوهَّ وَحجرُوههُ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُمْ فَإِن أَطَعْنكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا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 ان مختلن فخورا الذين يبخلون ويامرون الناس بالمحل ويكتمون ويكتمون ما اتاهم الله من فضله واعددنا للكافرين عذابا مهينا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 فقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت وَيُؤْتِ لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بإمكانه وَجِئْنَا بِكَ عَلَاهَا أُولَئِهِ شَهِيدًا يَوْمَئِذِيَ وَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا رَسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ لَا تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارًا حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَاءُ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطُ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 وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا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 ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهن نارا سوف نصليهن نارا كلما نضجت جلدهن بدلناهم جلدا غيرها بدلناهم جلدا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات جَنَّاتٍ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تؤدوا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 فَإِن تََزَةُم في شَيء فَردّوه إلىى الله وَوَسُول فَرّهُ إلىى الله وَروَسُول كُُم تُؤمنِنونَ بِلههِ وَاليَوومِآخِ ذَلِكَ خَير وَأَحْسَنُ تَأولَ أَلَم تَرَرائِلَ الذين يَزعمونَ أنهُ آمَنوا بِمَا أُزِل إلَكَ وَما أنزل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 ايت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا ان اردنا الا وتوفيقا اولئك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 حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُونَ تَسْلِيمًا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ لَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُمْ مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين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 م أَصَبَكَ منِنْ حَسَنَة فَمِنَ اللهَّ وَما صَبَكَ من سَئةِ فَمِن النَّفْسِك وَأَسَلناكَ لَِّا صَِسُول وَكَفَابِ اللهَّهِ شَهيدَ مَي يقِير وَسُول فَ فَدْأطَعَ اللهَّ وَمَن تَوَلَّ فَما أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرِزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيْتَ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يَبِيتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا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 إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا اله الا هو لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا يجمعنكم الى يوم لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا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 ولا نصير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 وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا فقتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه وديه وديه مسلمه الى اهله الا أن يصدقوا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 متابِ عين تووبََ مِ وَكَانَ اللهَّهُ عَِيمًا حَكِيمَا وَمَي يَقُتُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَِّدًا فَجَزَاء أُهُ جَهََّمْ فَجَزَاء أُهُ جَهَنَّ مُخَالِدَ فيِيهَا وَقَضِبَ اللهَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعددَّلَهُ عَذاَابًا ظِيمَا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 قالوا الم لم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك ماواهم جهنم وسائات مصيرا الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلها لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا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 وَمَي يَخْررج مِن بَيتِهِ مهاجًِا إى اللهَّهِ وَرَسُولِهِ ثَُّ يُدرِكهُُ المَوْوتُ فَقدَد وَقأَجرُهُ على اللهَّ وَكانَ اللهَّهُ غفُورَ وَحيمَا وَإذاَا برََبتُم فِي الأررضِ فَلَْسَ عَلَيْكُم جُناح أَ تَقُصرُوا مِنَ الصَّلااتِ إن خِفْتُم إنِ خِفْتُمْ أَ يَفْتِنَكُم الذيين كَفرَون إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ فَللتتَ قُمْ طائِفَةُم مِنهُم مَكَ وَالْيَأْخدُ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذاَا سَجَدوا فَلَْكُونوا مِن وَرائِكُمْ وَْتَأتِطائِفَةٌ أُخْرى لَْ يُصَلُّ لَْ يُصَلّوا, يصلوا فَلْصَلُّ معك وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالدَّالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ولا جناح عليكم ان كان بكم اذم من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا او تضعوا وخذوا حذركم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 إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا فِي ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وترجون من الله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 اتي الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه امن أم يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوء ان او يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثَُّ يَسْتَغُفِرِ اللَّه يَجد اللَّه غَفُورَ الرحيِيمَا وَمَيْ يَكْسِبِ إِثْمًَا فَإِ ماَا يَكْسِبُهُ على نَفْسِه وَكَانَ اللهَّهُ عَليِيمًَا حَكِيمَام وَمَيْ يَكسِبِ خَطِيم أَةَن أَوْ إِثْمَ ثَُّ يَرمِ بِهبَر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 إذًا مَفْرُوضًا وَلَا أُضِلُّ نَهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يَبْتَكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا ان مبينا يعدهم ويمنيهم يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا اولئك ماواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولائك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا فاولائك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن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 كِتَابٌ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا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 فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير واحضرت الانفس الشره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 وَأَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهُ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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله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 ان بما تعملون خبيرا يا ايها الذين امنوا, آمنوا بالله امِنوا بالِاللههِ وَررسُولِهِ وَكِتَاب الذي نَزَّل عَى رَسُولهِ وَْكتَابَِّ أَنزَلمِ قَبل وَمَ يَكفُر بِاللههِ وَمَدائكَتِهِ وَكتُ بهِهِ وَرسُولهِ وَكُتُ بهِهِ وَرسُِهِ وَْيَومِآخِرِ فَقَد ضَلَّ بَلَلَ ضَعيد إِ ال اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثم ازْدَادُوْا كُفْرًا ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهٗ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًا بَشِّرِ الْمُنَافِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أليما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 لهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا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 ف تريدونَ أن تجعل لللههِ عَلَيكُم سُطانًا مُبِنا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 ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان الله فان الله كان عفوا قديرا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ويقولون نؤمن ببعض ونكفر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 وَأَخَذْنَا مِنْهُم سَاقًا غَلِظَا فَبِماَا نَقُضِهِم م سَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآياتاتِ الل وَكُفْرِهِمْ بِآياتاتِ اللههِ وَقَدْْلِهِم الأأَنب أَ بِغَيْرِ حَقّ وَقَوْلِِ قُلُوبُناَا غُلْف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 أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الواسقون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك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 يوم وروح من فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه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 فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله واما الذين استنكروا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما فيعذبهم عذابا اليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِيناً